الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين وما قدر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهم وَهُدًى الناس تجعلونه قَرَاطِيسَ تجعلونه طراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلم قول الله ثم مدّهم في خلطهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين وليت يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال الْمَوْتَ وَلَوْ تَرَى إذ الْظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَنْسِفُ أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْفُهُمْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوهُمْ سوف اليوم تجزا من عذاب الهون اليوم تجزا لعذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وتقرؤون عن آياته تستكبرون ولقد لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعون إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَانِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ جَانِبُ اللَّهِ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 مستقض ومستهدع قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقومي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان وجنات من أعناب والزيتون غير متشابه أضرو إلى ثمره إذا ما أثمر أضرو إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون صدخ لنفسه ومن عميف عليها وما أدى عليهم بحفيظ